فنصح العمة فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب حقيقه دراسة السيرة يا إخوة مهمة جدا لتربية النفس الإنسانية وأفضل طريق لتربية الرجال هي قصة الرجال وانتم تلاحظون أن قصة شهيد واحد قد قرأت عنها في مجلة الجهاد قد أثرت فيك أكثر من قراءة عشرات الكتب أو ختم القرآن عدة مرات لماذا لأن النفوس تتاثر بالنفوس وأنا الحقيقة سألت كثيرا من الإخوة الذين جاءوا إلى الجهاد فوجدت أن أكثر شيء أثر فيهم قصص الشهداء أخبار المعارك يحبونها لكن ما قصص الأحياء عند ربهم تأخذ بمجامع القلوب وتشد النفوس ويحاول كل واحد أن يقلد يعني كنت في ألمانيا في برلين فقال لي أحد الدكاتر من نصر جاءتني فتاة بنت في الأسبوع الماضي وسميتها حفظة تيممنا بأبي حفص الأردني الشهيد. ما وأظن أن كثيرا منكم ما جاء به إلا قصة شهيد أو الحكم الشرعي. بعضكم نعم أحمد الزهراني، وكثير منكم هذا لا. من منكم جاء به التعليق السياسي؟ اول فعلا اول ما تفتح مدله الجهاد ماذا تقرا تبحث عن قصص الشهداء اليس كذلك تبحث عن قصص الشهداء نعم لانها هي التي تهز النفس من اعماقها والحقيقه وانا صغير او في الثانوي أكثر صحابي تأثرت به مصاب بن عمير رضي الله عنه وأكثر إنسان أثر فيه في هذا القرن سيد قطب رحمه الله وكنت أقول في نفسي لماذا لا أكون مثل مصاب بن عمير رجل ضحى وبذل داس على الدنيا هاجر وبقي حاملا للواء حتى لقي الله عز وجل فاقول كل واحد تجد في حياته قصه رجل قد غير مجرى حياته او كان دافع والمحرض له عبر الخضم الذي اخترقه في هذه الحياه من خلال الاشواك والدماء والالام والامان في ذهنه صوره فتا احلامه البطل الذي يريد ان يقلده والناس بطبيعتهم مفطورون على التقليد هذا المغني الأمريكي الساقط الأسود هذا جاكسون مايكل جاكسون. جاكسون أسود ولا بيض هو أسود ربى شعراته بشكل معين الشباب في السعوديه وفي الكويت وفي الخليج رب وشعراتهم بنفس الشكل زار الدول العربية قابلوه استقبلوه استقبال الفاتح لا ملك ولا رئيس وزراء ولا سلطان قوبل بمثل ما جاكسون قال احتقارا للعرب لو علمت أن العرب سيحبون غناء ما غنيت ولذلك الان اجهزه الاذاعه الاعلام تصنع الابطال الذين يقدمون كنماذج تحتذي خلفهم الاجيال وتسير على اثرهم وتقتفي خطوة من الذين قدموا الذين, يكرر... الذين يريدون أن يقدموا يكرر في المجلة والجريدة يوميا أو كل أسبوع صورته إلى آخره فتجد لاعب كرة القدم لاعب كرة القدم كما يقول المذيع التلفزيون في إحدى الإذاعات العربية بل في إذاعة جدة يقول لمرضون هذا اللي مرضون, مرضون يقول له أنت معبود الجماهير هو فعلا معبود الجماهير لأنها تعبده بقلبها وتحبه وسهر جده كتبت الصعب. سهرت جد ليلتها كاملة وهي تودع مارادونا ليه؟ نموذج قدمتها جهزة الإعلام ولا ليت الذين يغارون على العقيدة قالوا للمذيع التلفزيوني أنت كفرت وخرجت من الإسلام عندما قلت عن مارادونا الكافر أنت معبود الجماهير ما سمعنا شكوى سمعنا واحد من العلماء أو سن كانوا يريدون أن يشتكوا للدولة على المذيع التلفزيوني ولو واحد غلط مثلي غلطة ولا من أنثالي تنزل في الصحف وضرد في المجتمع وفي الجليرشاد وفي الإصلاح وفي البيان وفي الغير النماذج الآن الإعلام يصنع النماذج التي فعلا تحبها الجماهير كحب الله او اشد حبه ولذلك الآن اليهود مثلا يريدون أمين عام للأمم المتحدة تبدأ الصحف الطائم لك تكتب عن العملاق الفذ العقلي السياسي الإنسان الذي لا يمكن أن نجد مثيلا له شهرين ثلاث قبل انتخاب أمين عام للأمم المتحدة لا يجدون إلا هذا الرجل الذي كتبت عنه الصحف اليهودية ليكون أمين عام للأمم المتحدة كان عامل في المانيا الغربيه عندنا من الاردن عامل يبدو دخل محفل من المحافل الماسونيه سيريدون ان يكون وزيرا للاقتصاد في الاردن فبدات الصحف الالمانيه تكتب العقليه الاردنيه الفذه الاقتصادي العالم الشهير الرجل الذي فاق انداده إيه الافضل قالت في عندنا العطليات وهذه الطاقات مهملينها هاتوا, جي هاتوا به لنضع وزيرا الاقتصاد الوطني جاؤوا به من ألمانيا من عامل الى وزير الاقتصاد الوطني وهكذا تصنع ماجد الان مين النموذج لاعب كره القدم ماجد أبو قدم ذهب سيد العرب فلان هذا بليه بعد طيب بليه بعد طيب والله أنا بس فيه إلى آخره هؤلاء هؤلاء الذين تعشقهم الأجيال تعيش على ذكرياتهم والله نحن في مناسك الحج وفي هنا مباراه في كره القدم بين نادي الامارات ونادي السعودي نادي سعودي وشاب معنا في المنازق ومسكين طائر يحب ان يحب أن يرى إن هذه المباراة المباراه اكثر من رمي الجمار المهم قاعت على التلفزيون اخر يوم من ايام منا قتل ان شاء الله بنهزم فريق الصوابية فحزن حزنا شديدا ورأيت مسكين قال لي انت دعوت عليهم سينهزمون والله ادك الله وبدأ يذكرني بالله عز وجل كأن ارتكبت موبكة من الموبكات نعم نعم ايها الاخوة ف بالتالي حزنت له كنت إن شاء الله طيب اتغلبوا يلا <تصفيق> نعم فتصور عندما يكون الناس عقلهم هواء معلق بجلد منفوقة جلد منفوقة هي التي تحرك الجماهير وهذا ليس من حكامنا هذا مصنوع في أوروبا وفي أمريكا كيف تشغلون الجيل كيف تلهونهم ولذلك قال اليهود في البروتوكولات سنشغل الشعوب بالجنون الرياضي جنون هذا مش عقل هذا جنون أشغل الشعوب بالجنون الرياضي الحمد لله الآن في رجعه إلى الله الان بدا يخفت النجوم التي رفعوها النجوم التي رفعوها في المنطقه اسقط البشر حثاله البشر الناس الضعوب الذين فقسوا في داخل مستنقعات الجنس اصبحوا هم نماذج تسير الجماهير والأجيال على كلامها كانت النجوم والكواكب تعني شادية وعبد الحليم حافظ وام كلثوم وفريد الاطرش والفريد الذي يسمع وهكذا هك... نعم والشباب الشباب, الشباب. م... مثلا يرسلون رسائل يكتب اسمه من انصار عبد الحليم حافظ من انصار الآن بسبب الصحوه الإسلامية خفت هذا الطنين والرنين. الآن بدأوا يظهرون نماء كواكب ونجوما جديدة لاعبي كرة القدم يهودي نصراني كافر مجوسي المهم بعرف يضرب لا عرف يضرب الطاب المنفوخ نعم وتجد ينفق في هذا المجال ما لا ينفق في أعظم المجالات آلاف الملايين تنفق على الطاب المنفوخه آلاف الملايين نعم والنادي الفلاني خسر هذا العام سياتي التاجر الفلاني رئاء الناس انفك ما له الناس أنا خسارة هذا النادي علي كم عشر مليون درهم علي اللاعب البرازيلي واللاعب الارجنتيني يأتي يدرب فريق كرة قدم يأخذ مليون مليون درهم والأمير الفلاني أعقد أهده كذا والامير الفلاني كأهده كذا هذا مارادونا دخل سوق الذهب في جدة كانوا هكذا يفتحون له المحلات خذ ما شئت ودع ما شئت وما تأخذه أعب إلينا مما تتركه كما قال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني أنه قال خذوني إلى الأسواق بشرط أن لا أرى مأذنة مسجد <تصفيق> نعم تصنع النماذج فناح النماذج التي تعيش الأجيال على كلماتها ترتدي ألبس مثل ألبستها تصفيف الشعر مثل شعره وهذا شيء طبيعي ان الانسان اذا احب انسان يحب ان يقلده في صوته وفي طعامه وفي جلسته وفي اشاراته وفي مشيته وفي كل شيء ولذلك تجد الشباب الذين يصلون في الحرم قد تاثر بامامنا امه الحرم قلب إماما من ائمه الحرم ليه الحب والحب لا يمكن ان يبقى كامنا في الاعماق لا بد ان يظهر سلوكا واخلاقا لا بد يظهر سلوك لا بد يظهر واقع الحياة ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم لنا خطه قال ومن تشبه بقوم فهو منهم ليه؟ ليه؟ لماذا الذي يلبس البنطلون مثل البنطلون الإنجليزي هذا حرام لماذا لأنه يدل على الحب العميق للإنجليزي لا زال الباكستاني كبار الباكستانيين حتى الآن يكتبون على سياراتهم من الخلف جي بي جريت بريتن بريطانيا العظمى تجد يموت على ذكر لندن والذي لم يزر لندن لا تقبل له توبه بنت جاره كانت لنا في اسلام اباد تسال زوجتي تقول هل زرت لندن قالت انا والله ما زلنا لندن قالت ولم أنتم معكم فلوس كيف ما زرت لندن أنا زرتها مرة أو مرتين أو هذا قالت لها ليش هناك في عمره ولا حج ليه تجد الباكستاني والله يوفر بالربية طيلة السنة طيلة السنة بالربية حتى يستطيع أن يوفر تذكره لندن ليقضي ليقضي إجازته هناك. بالربية ولم يحج ولم يعتمر. لين الحب، ومن الحب ما قتل. والإنسان إذا أحب إنسان خلاص يريد أن يراه يريد أن يأكل مثله يريد أن يقلده يريد أن يعيش عيشه. ولذلك لا بد من أن ندرس السيرة. ولا بد من أن ندرس أن ننشر قصص المجاهدين من ابنائنا حتى يحل محل كرة القدم المجاهدون بدل ما يكون سيد العرب ماجد يصير سيد العرب اسامه ولذلك بعض الإخوة لا منع عندما نشرنا في صورة في مجلة المجلة صور الشباب وحملين RPG نريد أن يضحى بكثير من الشباب حتى ننكذ الملايين من الأجيال الضائعة في متاهات الإعلام وضلالاتها وياتي الشاب يقول يا أخي تنشر صورته هذا بضر أهله ويكبر أبوه لازم يكون في المعركه أو غفر الله لهم أحسن فيه؟ قال بعد ما تموت ما تنشروا صورته ليش يا أخي؟ قال هذا يؤثر عليه يؤثر على اقاربه طيب يأتوني نبشه على قبره في أفغانستان وحاكمه مرة ثانية فحاكمه ويحكم عليه بالإعدام واحد راح الى ربي يريدون ان يحكمه وياتوا الى افغانستان يلبسوا في الماسد او في بروان ولا في بدخشان لعلهم يخرجون عظم من عظامه يحكمون عليها بالاداب اذا قصص هؤلاء الذين يصنعون التاريخ من جديد لا نريد ان ننشرها ماذا ننشر اجيال ضائعه ميته أمة ميتة هذه لابد ان ناس يتعرضوا للموت هذول اسمهم بلدوزر خلاص يتشطبوا على قصة المخابرات نحن نريد الموت يحمل الواحد بي جي ويتصور بي جي وينشر في كل الجرائد بس طعمة لأن حملك بي جي هذا صحيح بجوز عرضك للسؤال من المخابرات لكن هذا تنقذ بالار بي جي الواحد هذه هذا عشرات ممن يعرفوك في الحياة ممن يعرفونك في الحياة ولكن الخوف هو الذي قطع نياط القلوب هم بباطلهم لا يستحون وعلى ضلالهم وفي طغيانهم يعمهون وعلى باطلهم مصرون والصور البنات في كل مكان العاريات تتصدر صحفنا ومجلاتنا ونحن واحد واحد حامل ار بي جي سعودي اذا نشرنا على مجل من المجلات خليهم يعدموا اذا اعدموا يجي من مئة واحد الى الجهاد عندما حكم على سيد كتب بالإعدام رحمه الله كنا نود لو نفتديه بأبائنا وأمهاتنا وأهلينا لاننا كنا نرى, يعني نرى أن وجوده يفيد الأجيال وإذا بقتله هو الذي أحيى الأجيال ففي القتل لأجيال حياة وفي الأسرة فيدا لهم وعدكو وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق خلي المخابرات تسأل والله مئة واحد من هالشباب خليهم يسألوه وخليهم يعدموا مئة يعدموا مئة من كل كطر من كل كطر خمس بطلع المئة هؤلاء يحيون على الأقل مئة ألف واحد بألف نحن نريد أن نقدم كفص جديدة للناس غير كفص الرياضة وغير كفص الغناء وغير الكفص الفارغة يا إخوان الآن في, الع... في الجزيرة من المعروف من الشعراء البي... عبد الوهاب البياتي كبير الشيوعيين كبير شيوعين في المنطقة جدة تنير قناديلها بعبد الوهاب البياتي هذا اللي من الكوميين السوريين هذا لا لا ليس نزار أبليس على وزن أبليس شعراء الأرض المحتلة منهم محمود درويش سميح القاسم توصيف زياد الثلاث الشيوعي الشيوعيون الثلاثة هؤلاء فرضوا فرضت الثورة حبهم على كل قلب فلسطيني ليه؟ شعراء المقاومة محمود درويش ايش بيقول؟ قال له الحاكم هذا في قصيبته من عن قال سجل أنا من قرية أزلاء منسية وكل رجالها في الحقل والمعمل يحبون الشيوعية سميح القاسم سميح القاسم يكتب شعره في مذكرة تدرس للطلبة في الكويت دولة الكويت طولها شبرين ونص سميح القاسم وماذا ماذا اقتلوني اتحدى اقتل الموتى واتيكم الها يتحدى نعم نماذج تصنع لتكتفي أثرها الأجيان توفيق زياد هذا سميح القاسم محمود درويش يحملون علم إسرائيل في مؤتمر صوفيا الدولي شعراء المقاومة شعراء الارض المحتلة وما رأيناهم أظهروا محمد صيام ولا أظهروا عبد الرحمن بارود ولا أظهروا لا شعراء فلسطين وكذلك يوسف العظم أو يوسف ابو لا مع أنهم كتبوا أشعارا كثيرة هذا محمود درويش بيكتب كل سطر كلمة وبتطلع ما شاء الله ديوان في عشر كلمات من فوق ما شاء الله من فوق بتعرف الإنسان اللي ذاك الذي يأكل من الكرات والبطل والصوم وغيره ينتفق هؤلاء مدفوخ شعراء شعرهم مدفوخ حتى الثورة شعارها ايش النشيد ايه النشيد الذي تبتدئ به محطة فتح والعاطفة كانت انا يا اخي انا يا اخي امنت بالشعب المكبل المقيد والمكبل وحملت رشاشي ليش لتحمل بعدنا الأجيال منجل منجل وشاكوش قال قاتلت في فلسطين لليش مشان الأجيال تيجي بعدي حامل منجل والشعب الفلسطيني يردد ومسكين مسكين والشعب ضائع ضائع ضياعا عديبا ارتلقاهم ينفخ هالناس يفخ فلا عبد الصبور الشاعر الكبير المصري الشيوعيين انتخبوهم اليساريين نسخوهم رفعوهم في كل مكان ما اظهروا الا الشيوعيين هذا احمد مطر ما ظهر إلا لأنه يساري شيوعي وبالتالي تاب رجع فيه أو قومي ولو كان مسلما في الأول ما اظهروه سيد قطب لأنه ضائع ظهر ولو كان مسلما في الأول ما اظهروه وإلا من فلان فلان طه حسين الكاتب عميد الأدب العربي عميد اسمه عميد الأدب العربي وعميد كلية اللغة العربية في جامعة القاهرة ووزير التربية والتعليم المهم الأدب العربي كل مبني عليه والله أستحي لما أقرأ ما في عنده ما في عنده لغة أظهروه لأنه يعادل الاسلام أستاذ الجيل لطف السيد وهكذا كل واحد بيظهر بعاد الإسلام تبرزه الصحف من يقارن العقاد من يقارن مصطفى صادق الرافعي بطه حسين مصطفى صادق الرافعي باش كاتب كان في محكمي اقرأه اقرأ له اقرأ له وين؟ وهو يكتب على طاحسين مسح في الارض حطمه منه تحقيما وهو كاتب في المحكمه الشرعيه وذاك وزيرا للتربيه والتعليم وكل الابواق تنفخ تنفخ بطاحسين وما مصفطات الرافع لو قبل ان يسير معهم ويمس من الاسلام شيء لنفخوه كما نفخوا غيره سعد زغلول ايش بدي اقول لكم زغلول رجل ضايع من الضايعين ساقط في الازهر مطرود من الازهر درس اربع سنوات في الازهر وصار مساح شوارع مساح شوارع دواه الكويس كل يوم الطريق اكم خطوه ها لانه فيش له شغل فاحنا بنسميه ايش مساحة شوارع. يوم من الأيام في السوق ماشي لا شغل ولا عمل. بنت. مصطفى فهمي. مصطفى فهمي رئيس الوزراء. راكب في عربته كانت قبل رئيس الوزراء والملوك تجر مواكبهم الخيول انقلبت العرب. فهو هو بيشتغل ثم الشوارع ما فيش شغل لا شغل ولا عملي سعد زغلول راى البنت فجاء وضمت الجرح فأعطته ورقة عنوانهم وزورهم في البيت وزارهم في البيت زارهم في البيت وصارت علاقة حب عذري بينهم عذري نعم حب عذري ازال العذريه فوجدوا رجل مصطفى صارت علاقة بينهم ثم زوجوا البنت عمره 34 وثلاثين سنة وهو عمره هي عمرها خمسة عشر سنة فصيّة فهم وصفيّة فهم هذه صارت أم المصريين جابت بنت ولدك اثنين علي امين ومصطفى امين سلموهم الاعلام لليوم المحل هذا اسمه ام المصريين الكراج ام المصريين المستشفى ام المصريين ام المصريين هي صفية بنت مصطفى فامين وجدوا لسانه طويل وقليل دين قالوا هذا احسن واحد يكون سياسي ارسلوا الى اوروبا خالع الجلابية المصرية والطربوش ورجع فردا ولبس البدل الفرنسي وضعوا وزير التربية التالية ثم ركوا رئيسا للوزراء وطبعا كانوا بين كل حين وآخر مرت بريطانيا تغضب عليه تأخذ يومين أكم يوم على قبرص مشان ثور الجماهير حبا بسعد ويرجع البطل الذي ضحى من أجل بلاده هذا وللموالح وقاسم أمين ولطف السيد و... والأعمى هذا طاعثين هؤلاء هم الذين أظهروهم كنماذج الأجال تسير على إذرها لليوم المصريين يقول لك سعد باجا قال ايه في الصايده هو في فيا <تصفيق> طيب لا ليو بس بصنا... صناعه الزعماء تصنع صناعات تعرفوا مصانع البلاستيك تصنع ده نسيل الزعامات في مصانع غربيه مصانع البلاستيك اليهوديه مصانع الشخصيات والزعامات واي واحد يكف ضدهم يمسحون اسره خلاص بس كل وحده ما تذكروه في الصحف ولا في الاعلام ولا شيء ولا تظهروا صوره فنه ويفطمس ومن هنا ضروري جدا ان ندرس السيره وضروري جدا أن ندرس قصص الاحياء ومن هنا ركز الغرب كثيرا على الشخصيات الإسلامية قالوا أقصر طريق لفقد الأجيال لدينها أن تحطم زعاماتها الدينية أن تعطم الشخصي... تحطم الشخصيات التي تتأثر بها فينتهي الدين الناس يأسون من كل شيء عندما لا يجدون نماذج يسيرون وراءها خلاص يتحطمون ويأسون ويفقدون كل أمل فتجده العلماء البارزين صور واحد مثل محمد حسين مخلوف محمد حسينين مخلوف رئيس لجنة الفتوى في الأزهر تبقى جريدة الأهرام أو الأخبار عدة سنوات تقدم تمثيلية والإذاعة اسمها الشيخ مكلوف ويعينون بها الشيخ محمد حسين حسنين مخلوف الشيخ مكلوف قصة الشيخ مكلوف نعم حسن البنا الذي اذاق بريطانيا واليهود دروسا لن تنساها وارسل كتائب الاخوان لفلسطين لما وجدت وجدت إسرائيل اليهود أن هذه نماذج جديده راح دايان على أمريكا قال لهم نحن نريد سلاح لا نطلبها لمواجهة الدول العربية نطلبها لمواجهة عصابات الإخوان المسلمين قتل في يوم قتله فاروق على يد مخابرات القصر الملكي محمود عبد المجيد وأجهز عليه في داخل غرفة العمليات وصلت عليه أربع نساء ودفن دفن يكتب في اليوم الذي قتل فيه البنا يكتب عنه العقاد بأمر ملكي أنه ماسوني الحزن البنة ماسوني؟ فليه تحطيم زهمات التي تبرز افلان عميل للاستعمار افلان بيقبض كانت هذه الموجة في خلال عشرين سنة وهذا المجرم عبد الناصر هو الناس على العلماء كان يوقف التلفزيون يبص للعالم يقول دول مشايخ الأزهر اللي بيفتي الواحد منهم بديك رومي بيرغيك ناخذ منهم دحطي. الشيخ الغزالي عندما وقف وناقش عبد الناصر في الميثاق في اليوم الثاني رسم الغزالي وعمامته يلعب بها كرة القدم وفي تلك الاثناء يرسم ديك وحوله تسع دجاجات وتحته مكتوب محمد وازواجه التسع في الأهرام جرأوا الناس على العلماء صدقوا يا اخوه الآن أجهزة تشويش خاصة تشويش على حكمة يا رب. على سياس على رباني تشويش بس الدعايات ضد والله مرة واحد جاء يقول لي زوجة نور تراقي في بيت سياس قلت شكرا لموزع البريد زوجة زعيم الحزب الشيوعي في بيت سياس هذا حكمة يا رج، والله في كثير من الناس قال لي وهم صدق. إنه هذا مع الشيوعي مساكين الناس مساكين أجهزة تشويش بس بس وأنا رأيتهم كلما خطونا خطوة إلى الأمام كلما ازدادت أجهزة التشويش علينا والله يا إخوان سفارات مخصص ناس مختصين للتشويش على هالتجمع هذا اللي هون وعلي بالذات ملحقين عسكريين وظيفتهم نشر الدعايات عني ليه كيف تجمع اسلامي كلهم لحى صاروا مئات وصلوا ألف وبعدين ايه عملوا سلاح ولذلك لا يسمحون. طبعا الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله إذا فاهم ويعد الله إلا أن يتم نوره. وكنت أرى المخابرات. مخابرات ترسل إلينا اناس نعرفهم الله. نعرفهم إما نصا واما تعرفهم في لحن القول الذين لا اعرفهم في لحن القول لا نتكلم عنهم اما الذين هم بدلوا نحن استخبارات ها يتصيدون اي فرصه حتى يعملوا مشكله بين العرب وبس دعايات مكتب الخدمات بيعمل كذا ومكتب الخدمات بيسلم الاسماء للدوله ومكتب الخدمات بيعمل كذا ومكتب... ليه مبعوثين بيقضوا رواتب من اجل ان يشوشوا علينا واحد سوري اسمه ابو معاد سني وشوش علينا في بيجاور وبالتالي عرفنا انه مبعوث من الملحق العسكري النصيري في السفارة الأردنية في, في السفاره السوريه في عمان هذا وقف في المسجد وقال شب من الشباب ضرب واحد قال مكتب الخدمات تحول إلى, إيه؟ إلى عصابات تضرب الناس وتقاتلهم عصابات مافيا عصابات مافيا في المسجد بيان رقم واحد ليه ليش لا يريدون يريدون لهذا التجمع المبارك أن يبقى لا يريدون أن يسير وطبعا هذا غيب من فيض مما نراه مما نراه وأشياء لا يستطيع الإنسان أن يحدث بها من أجهزة المخابرات التي تتبع الشباب فأقول نحن نريد ان نحدث عن اخواننا ونريد ان نحدث عن الشهداء ونريد ان ننشر قصصهم كثير ما ياتوني بورقه وصيه اوصي لا اسمح لاحد لا في البنيان المرصوص ولا في مجله الجهاد ان يكتب عني كلمه واحده لمزعها وارميها ايش وصيه انت تملك التاريخ انت تريد أن تحرم أجيال من قصة تحيي بها أمة ميتة ثلاثمائة سنة وإحنا في الدمار ثلاثمائة سنه ونحن نعيش تحت أقدام الإنجليز ثم استلم الإنجليز الصمر خرج الإنجليز العمر واستلم الإنجليز الصمر إنجليز بلادنا يذلوننا لا يستطيع الإنسان أن يفتح فمه بكلمة ورئيس الوزراء اجهزه الامن التي وظيفتها تامين الامن للمواطن اخطر ما يواجه المواطن نحن نريد والله ان نسل. نتنسم نسمات العزه سنتكلم وسنبث وسنحكي للاجيال وسننشر الصور نريد ان نحيي امه نريد أن نربي أجالا والذي يخاف على ابن عمه في سوريا إن المخابرات تتعل بعد مئة سنة ليش ابن عمك كتب في افغانستان والله الشيطان سول لهم وأمل لهم وأحيانا أرى تصرفات ما أجد لها تفسيرا إلا الشيطان كله لا مخابرات بكرة بترجع وانت بدك تكون دولة إسلامية في أفغانستان دولتك بتمتبرك هناك انت ستقيم دولة إسلامية في إيج في البحرين في قطر في في مملكة البحرين الكويت شبرين ونص البحرين شبرين لربع ما هم سكين يشكروا إقامة دولة إسلامية مثل شربة المي مثل ما قال الشيخ علي الطنطاوي في ناس يقول نزل على السوق سمعوا واحد بكل دل تقاهوا دل تقاهوا قالوا تاني اشتري دولي تاني اشتري دولي هم بدهم فاشتروا دول دولي وبفكرواها دولة اسلامية دولة اسلامية وينك وين الدولة الاسلامية عشر سنوات وشعب يباد يباد بكل انواع الفاتكات لا تبقي ولا تذر والله اعلم بعدها الحصيد الذي حصد الاخضر واليابس تقام دو دولة إسلامية ولا لا؟ في أخوان إستهى أكم واحد قاعدين في غرفه وسادين على حالهم بتوشوشوا وشو؟ بدهم كلموا دولة إسلامية والله انت مسكين يا ابن الحلال وين الدك وين الدولي الدولة تحلم؟ والله اللي بحلم إنه مرات الواحد وهو, وهو في المنابع عرض إنه هذا علم مش صحيح. فالمهم المهم لا بد من تقديم نماذج للناس حتى تحتذي الاجيال حتى تحيا الناس ماتوا ماتوا, ماتوا ومن هنا نحن نقول لكم اصبروا وصبركم ماء الحياه للامه وعرقكم ماء الحياة لشجرة الإسلام ودماؤكم هي المادة مادة الكلورافيل التي تجري التي تطبخ للشجرة فتحييها الناس عندما يرون النماذج يبداون يقارنون ايش هذا اللي بلعب كرة قدم وهذا الشاب بالله عليكم شاب من السعودية يقتل ست من الكوماندول هذا سيد العرب ولا ما ابو بكة زهام اللي عنده عقل بس يفكر قليلا يبدأ يقلد هؤلاء الصغار الشباب الذين بدأوا يحيون التاريخ من جديد ولذلك لابد من دراسة السيرة، ولا بد من دراسة القصص، ولا بد من دراسة من كتابة قصص الشهداء. ولو استطعنا ونعرف تاريخ حياتهم ونتوسع يكون خير. خير الناس ال الذين غابوا حيارا. تحت ضجيج الإعلام تحت أمواج الأثير التي تحركها أجهزة التلفاز وأجهزة أجهزة المذيع وغير ذلك نريد نقدم الناس صحيح الشاعر المسلم والقائد المسلم والمجاهد المسلم والمرأة المسلمة نريد نقدم بدل النجوم والكواكب التي صنعوها في داخل مصانع الزعماء من خلال المصانع اليهودية هذه والله انظروا انظروا جرائدنا ومجلاتنا وما إلى ذلك لازم تبدأ بنت جميلة وتنتهي بنت جميلة شوفوا الشرق الأوسط أكبر جريدة عربية منتشرة في العالم هل يمكن أن تعثر على عدد بدون صورة بنت جميلة فالمهم وقس عليها اقرأ او لا تقرأ قس عليها صحفنا اليومية مجلاتنا الدورية كلها تبحث عن الناس الضائعين وتبرزهم في الصفحات الاولى والمسلم اذا له كلام عن الاسلام في الصفحه الخامسه ها في العمود الاخير فلا بد ان نقف امام السيره طويلا نعم نعرف احداثها اولا فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاه ثانيا نحاول أن نرتقي ونرتفع ونعيش على الأقل بأحاسيسنا ان لم نستطع بأخلاقنا وسلوكنا والشيء الثالث نرى النهج الذي انتهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى به هذا الدين أول مرة وقدمه نموذجا عمليا وبنى فيه المجتمع المسلم حتى مرة أخرى نقتفي نفس الطريق الذي ساره صلى الله عليه وسلم وإذا لم نسر على نفس الطريق لا نصل لأن المنهاج فرد كما أن النصوف فرد والحقيقة الكلام على هذا الموضوع طويل طويل طويل ولا ينتهي والله يا إخوان والله يا إخوان لا حول ولا قوة إلا بالله هؤلاء الناس هالناس الذين أظهروهم قادة للاحزاب ميشيل عفلاق وجورج عبد المسيح وانطون سعادي وجورج حباش وكسطنطين زريق وغيرهم وصدقوا وأساتبة الجامعات صدقوا عندنا كان أستاذ في الجامعة الأردنية لا تستطيع أن تأخذ منه جملة واحدة مفيدة وبدعوا يظهروا يظهروا سلموا قسم وقسم علم الاجتماع والفلسفي ومسكين والله لا هو كلام المجنون مرات تأخذ منه حكمي أهما هو فيقعد بيجيبوا ياتونه بيه على المحاضرات في المدرج هو مسكين مش داري ايش يقول صدقوا وايه اخذ شهاد الدكتوراه بايش بالكلمات العربية في الافلام الامريكية وجد 16 كلمة عربية في الافلام الامريكيه اخذ عليها رسالة الدكتوراه مفروم ويا يعني قصص مضحكه والله يأخذون الكلمات العربية في الأفلام الأمريكية يأخذون الشاب من عندنا يأخذون الجامعة تقرر ممنوع البعثات للأزهر فنريد أن ندرس شريعة لابد أن تأخذ الشريعة من أمريكا أو من بريطانيا تدرس الشريعة على يد يهودي أو نصراني لابد لا بد أن يمضي على شهادتك، شهادة الدكتوراه، يهودي أو نصراني، جون ولا مردخاي، سيأخذون الواحد منا ويدخل يدخلونه إلى قسم الدراسات الشرقية في أمريكا 55 قسم للدراسات الشرقية والإسلامية 53 قسم رؤساءه يهود، وعلى يد هؤلاء تأخذ الدكتوراه في الشريعة الإسلامية. شيوخ الازهر خريجوا السوربون اكثر من شيخ للازهر خريج من السوربون دكتورة ليش شهد له اليهودي ان هذا بفهم إسلام ويصلح ان يكون المفتي يأخذون واحد كان معنا يدرس في الازهر ثم راح يكمل في بريطانيا مسكنا هو مسكين ضايع والله فالمهم قلت له يا فلان وين؟ وين؟ قال في لندن. قالت له ايش بتدرس؟ قال دراسات شرقيه. ايش درست؟ ايش رساله الدكتوراه في ايش؟ قال لغه اهل الغور. ايش لغه اهل الغور؟ يعني ح الغور يقولون حال الحمار وهو للبقره ويأخذ دكتوراه باللغة العربية بالآداب العربية ويرجع أستاذا في الجامعة الاردنيه ليه؟ لأنه خريج أكسفورد ولا مثلنا ها؟ وحافظ بن عقيل وغير بن عقيل نقول نخريج بن عقيل هذا اللي بفهم خريج أكسفورد درس العربي بالإنجليزي نعم والله شر المصائب ما يضحك شر المصائب ما يضحك واخيرا كان في مجموعه على هذا الباب مجموعة اخوة على لغة اهل الغور ف كجلسي تعرفوا إيه اسمك إيه اسمك الواحد يقول اخوكم اخوكم فلان بي اسي في الكينه اخوكم فلان ام السي في الرياضيات أخوكم فلان ها؟ بورد في الطب هو مسكين ماما وشي شي قاعد على الدوريس الدكول أخوكم في الله ديهو ف ق... صاروا ايوه اذ ديهو فا صاروا يطلعوا على بعض قالوا له اي جامعة ايش هذي ديهو يعني ماجستير ولا دكتوراه قال لهم دي للإحصان وهو للبقرة وأقول كولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وشر المصائب ما يضحك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأعتوب إليك اللهم أمكن للمؤمنين في الأرض اللهم إنا نسألك الفرد وسلعلى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الحق وأهله واخذر الباطل واهله اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي إريتيريا وفي الصومال وفي اليمن وفي تشاد وفي كل مكان اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن وحكم جنود القرآن وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته